وبيلستنك احد من النساء ان تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكل قوم لم معروفا பணிபுயூ அலத்தல் ஜிலியத்தில் ஊலவகிம் நலத்தின ஜல்லூல وَاذْكُرْنَ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَى الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ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 والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغر ثيرا و أجرا عظيما